بب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب على بختي سلامة بلا بل رجعهن العشرة بالدمع خلص عفته إلك ما ضل شي اني فضل سوي لتصني على بختك. تلاقي العالم الله بكره قلبي يا تولك ضحى ابعد اكثر واكثر طبعي لو ولي تغير بديت اصحق منو مثلي على نيتك سو اللي تمنيت تولك ضحى ابعد اكثر واكثر طبعي لو ولي تغير بديت اصحق اغتا قد بعت بعت يا ربي رقصها انا انا Nasıl tağb ala el fazı? Yalnız tacr et mağrı. La tızkırını, la tızkırını. الشر جعل من قلبك خسر فضلت غامع القمر طبعاً تحل يومي هالساني صرت بلا قلب لا والله ما نرجع صعب لو صدفة نتلاقب دارب بس نمشي من قدامي على بختك على بختك على بختك ya la